فَإِذَا جَذَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وذكرى وَإِذْ نَايَلُوا وَإِدْرِيسُ وَذَلِكَ الْكِفْلُ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكري يا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير